اديني فرصة فهمك وديني ود أكلمك من غير كلام ما يصدمك بعدي هاليك الاختيار خليني مرة والكلام وعلمك سر الغرار هيفيد بي بس الخصام اسمعني بس وخد قرار újra láttam a világomat, láttam a világomat, láttam a világomat, láttam a világomat, خلاص عرفت الدنيا بي شفت بعيني شفت الحياة اديني وقتك ثانتي اشرح شعوري في كلمتي انت اللي بحلم هاكن معا استك كل العشين دخلت قلبي بنظرتك وهلاقي زيك تاني فين قلبي لوحدك انت فيه يا عطر ورد اتبتهما وعشت همسات غنى ما تقولش نبع تاني لا ده انا عمري وياك بتاني وخلاص عرفت الدنيا بي شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتي انت اللي بحلم اكون معا انا حبي لي انا روحي فيك الدنيا شفت الدنيا بيت شفت بعينيك شفت الحياة اديني وقتك ثانيتين اشرح شعوري في كلمتين انت اللي بحلم هكن